موسیقی وضعت بفونهم الله كما تهدى شهور حمل الهوى لك كله إن لم تعنه فمن لهوا لك كله الا لم تعينه عنه فمان يعين بيني وبينك في الهوى سبب سيهمعنا مثيل بيني وبينك في الهوى يا سيدي ما ملك يا ما ملك يا سيدي ملهو من All right. قولوا لا بقي الرقي ولا يعوننا ونقول لا بقي الرقي بقی الرقي بقی الرقي بقي الرطيب ولا